يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا اثر ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات Tajri ve yedüçil ekim cennet tajri min tepteh al anhar ايمانهم يقولون ربنا يقونون ربنا اتم لنا نورا واغفر لنا انك على كل شيء قدير